وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى عَقَدْنَا مِيثَاقًا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَوْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادَةَ وَالْبَغْضَاءَ وسوف ينبعهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم, مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عنه كثير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 فلو كنا يشاء